بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأحدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود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 فرعون وثمود بل الذين كفروا في تهزيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ